بوك تو سيدة من شيز دست سبعة وستون سبعة وستون سبو يلني زا ايمكي دوا النظاره النظاره هو زابيو يسواا لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته كينيكي يما سواا اوتشالا اين ترك نظارته يا ترك نظارته يا ساعه الساعه نيجووا اورا ساعته تالفه الساعه عاطلة اورا في سي نا على الحائط الساعه معلقه الحائط potni جواز, جواز السفر لقد فقد جواز سفره اين ترك جواز سفره يا ترى اين ترك جواز سفره يا ترى oni nihov hum hun al khas bihum behn لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الاطفال ان يجدوا والديهم أم باكغلي تامبري هايايا نيهوفي لكن ها هومي الولدان قادمون هناك لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. وي واش كم الخاص بكم؟ انتم الخاص بكم؟ كاك شنو يبي لو كيف كانت رحلة حضراتكم؟ كيف كانت رحلة حضراتكم سيد ميلر كي ڤاشا جينا غوسپود مولر اين زوجته حضراتكم سيد ميلر الخاص بك حضرتك الخاص بك كاكش كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث كي اين زوج حضرتك مدام سميث زوج حضرتك مدام سميث